والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع, فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مسترا ثم يجعله حطانا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب